نسرقان وفي تلاقي حبك في ا ل ح ش ا م هذا الباقي ماشكر يا مناتيك الجميله مثلك انثو حلا لا طويله لو تنصد بيك هي امي زرت الحسنه ت هات في منامي

どろやまわりでたかきついねん。

何 <So>

「こんにちは」